انزل من السماء ماء فاجعله نباتا وادخل به البلاد فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم في ريب من